وَإِذْ قَالُوا مَنْ يُسَارِحُهُمْ يَذْكُرُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ويذبحون أبناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلكم بناء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفرون جميعا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لعليم حميد الم ياكفكم ندؤ الذين منقذ لكم قوم نحم وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمون الا الله جاء فردوا فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإما لفي شك مما تدعيننا إليه يريد قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض